يا أيها الإنسان ما غرك ما غرّك بربك الكريم الذي خلقك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك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 وَمَا أَدْرَاكَ مَا يُومُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يُومُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نفس لنفس شيئا. والأمر يومئذ لله.